الله الله في البواطن الله الله في النيات فإن عليكم من الله عين الناظرة راقب العواقب تسلم لا تنميل مع الهوى فتندم أين لذت المعصية أين تعب الطاعة رحل كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلت إن كنت تعتقد أنه لا يراك فما أعظم كفرك وإن كنت تعصي مع علمك بالطلاعه عليك فما أشد وقاحتك فما أشد وقاحتك وما أقل حياك اقبل الموعظة اعمل بالنصيحة يا مسكين بأي بدن ستقف بين يدي الله وبأي لسان ستجيب أعد للسؤال جوابا